قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا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 وقال الذين كفروا اذا كنا تربا وابا انا لنخرج لقد وعدنا هذا نَحْنُ وابا انا من قبل ان هذا طير الاولين قل سير في الارض فانظر كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون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 والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصن الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه و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 بما تفعلون نجا بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء سيئت فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حَرَّمَهَا وله كل شيء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 على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونريث رعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.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 يك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهام ما جنودهما كانوا خاطئين قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 لكي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلو أشده واستوى كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ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 ني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 بَقْطْشَبِ الَّذِي هُوَ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا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 ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الدعاء وأبونا شيخ كبير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 "Bağladı. İkisi de birbirlerine karşı birbirlerini korkutuyordu. "Birisi de biriyle konuşuyordu. "Birisi حك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن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 فَلَمَّا قَضَى مُسَلِّجَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَبِّي جَانِبِ الطُّورِ نَارٌ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُنْسُ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلِيٌ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 فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ وَمَا سَمِعْنَا بهذا فِي آبائنا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ رَبِّ من جاء بالهدى من عنده وَمَن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب أُنِّي أَذْنَ دِينَ وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قُومَ مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَعُلَى أَن تُصِيبَهُمْ صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم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 هُالْحَقُّ <سؤال> مِنْ <سؤال> <سؤال> تون أجئرهم مرتين بما صبروا يدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم يفقود وإذا سنعو الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم Salamun ʿalaykum. La nabet al-jaheelin. İnne kala tehdim an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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي وَمَا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 ''Afaman وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 fhem la yetsaelud. famma man ما كان لهم سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما صدورهم وما يعلنون. الله لا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فقلنا هاتوا قال الله رضل عنهم ما كانوا يفترضن إن قارون كان من قوم موسى فبرع عليهم وآتيناه من الكنوذ ما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 ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن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 ولا يسأل عن ذن بهم المجرمون، فخرج على قومه في زينته. قَالَ الَّذِينَ بَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِلَكُمْ سَوَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يلقاها إلا الصَّابِرُونَ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنصرين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 فسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علما في الأرض ولا فسادا وَعَاقِبَةُ للِمُتَّقين مَنْ جَ فَلَهُ خَيرُ منها.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 OR RABBI A'LAMU إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ La ilahe illallah. Kullu şeyin halikun illa vjha. Lhul hukm ve ilayhi turgun. Bismillahi Alif lam حسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا Am hesab alınen yegmelenen seyaat ayi esbiquona saa ma yipkun. Men kana yarjul qaa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 وَلَا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عن ما كانوا يفترن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم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 أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مغدة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فَآمَنَ له فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَغَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ ضُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا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 إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا للقنسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين أقامهم شعبا فقَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ يَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَنُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم